عشرة استمع إلى الكلمات الآتية وأعدها ثم لونها مستعيناً بالصور أم أب جد جدة عم عم خال خال أخت أخ Bint İbn